أعوذ بسم ا الشيطان الرجيم ل ل ه من ب الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي الكتاب عوجان لله أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عبده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 هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آ ل ه ة لولا ي أ ت و ن عليهم بسلطان ب ي ل فمن أ ظ ل م ممن افترى على الله كذبا واذ اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فاووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا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 وتحسبهم أ ي ق ا ظ ا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلب باسط ذراعه ب ا ل و ص ي د لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا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 إ ذ يتنازعون بينهم أ م ر ه م فقالوا بن ابنوا عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا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 فلا تماري فيهم إ ل ا مرارا ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم احدا ولا تقولن لشيء اني فعل ذلك غدا إ ل ا أ ن يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت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 واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم, عنهم تريد زينه الحياه الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه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 ش ر ك ا ل و و ج ه بئس ا ل شركه دعويه غير ربحيه ذات و ل مضمون ا ت ت عدن ج ر ي من ت ح ت ه م ا ل أ ن ه ا ر يحلون ي ف ه اولئك من أ س ا ر من ذهب أ و لهم جنات ع د ي تجري من تحتهم الانهار أ ن ه ر ي ح ل و ف ي من أ س ا و من ذهب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 لفضيله ر الدكتور محمد راتب ص ح ص ي النابلسي ز أو ي ص ح ماءها غورا ف م ت ت ط ع له طلبا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 اللهم ر ح م ن ا ل ل ه م ر ح م ن ا ل ل ه م ر ح م ن ا وعرضوا ع ل ى ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقنا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول م ر ة بل زعمتم أ ن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب <تصفيق> ووضع الكتاب فترى المجرمين م ش ق ي ن مما فيه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 ل ك موسوعه ع د ب النابلسي م ي ا للعلوم ا أنفسهم ا ل ا س ل ا م ض ل ي ن عبدا